وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى لِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ أَتَّخَذْنَاهُمْ تِخْرِيًّا أَمْ ذَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارِ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌ تَخَاصُمُ أَهْلِ النار.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 أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يغتصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذيرٌ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 ইদ মিনল কী পালয় ইদি সুমন কং সস্যুদিন হল ও চো বদ মিনী পাল خَلَقْتُكَ مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قَالَ فَخُرْجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي উমিউর ইন্ন মিন ইর মিলু ও চল উম অজম